أ موسوعه أنتم لا ب ص ر ن إ ا فاصبروا ل ن ا ب ر و ل س و ا ء ع ل ي ك م إنما ت ج ز و ن م ا كنتم ت م ع ل و ن إن ا ل م ت ق ي ن جنات ونعيم في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 والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون ي ت ن ا ز ع ويطوف ن ف ه كهسا ا لا نغوم فيها ولا نغوم و تأثيم ي عليهم غلمان لهم ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون و أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إ ن ا ك ن ت ا ل أ ه ل ن ا م ش في ق ن فمن اهلنا ل ل ع ي ف م ن الله ع ل ي ن ا فمن الله علينا, علينا, علينا ووقانا عذاب ا ل س ب و إ ن انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أ ن ت ب ن ع م ة ربك بكاهن ولا مجنون أ م يقولون شاعر نتربص به ر ي ب المنون قل تربصوا ف إ ن ي معكم من المتربصين أ م ت أ م ر ه م أ ح ل ا م ه م بهذا أ م هم قوم طابون أ م يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 هل يات مستمع ه بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون أ م عندهم الغيب فهم يكتبون أ م يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله ام ل ل ه أ لهم إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون و إ ن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم أ ذ ر ه م حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم ش ي ئ ا ولا ينصرون هم ولا هم ينصرون, ولا هم ينصرون إن للذين ظلموا وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون واصبر, واصبر لحكم ربك ف إ ن ك ب أ ع ي ن ن ا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل ف س ب ح و إ د ب ا ر ا